وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها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 ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي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 حيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين دعوة الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين فلما أنجهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل بِسُورَةٍ بسورة مثله وادعوا من, استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى لما ورحمة للمؤمنين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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجَئْتَنَا لِتَالْفَتْنَةَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَانُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لكما بِمُؤْمِنِينَ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 الذين لا يعلمون وجاوزنا بذني اسرائيل الى البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا الذي به. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين